وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 دله من الله مالك من الجئي ومائذو وما لك من كثير فإن أعرض فما أرسلك عليهم حفيظ إن عليك إلا البلاء وإن لا إذا ذقن الإنسان من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 أو يزوجهم ذكران وإنا فوَجَعَلُ مِن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّكَلِمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحِيٍّ أَوْ مِن وَرَأِحِ جَابٍ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم